دبابات لديكم ستهدم يوما مئذنة دبابات لديكم تقتل طفل أو امرأة تتناثر الألحان في أسماعكم شظايا لكنها أبدا لن تموت الأغنية لا لدينا أغنية شارك في تأليفها العرب في تأليفها العرب الخيرون نحن نغنيها لكم نسمح أي ينشدها من يحترم حقوقنا ويحترم كل العرب ويحترم إرادة الشعوب نسمح أي ينشدها من يحترم حقوقنا ويحترم كل ويحترم إرادة الشعور نعم لدينا أمنيا شارك في تأليفها العرب الخيرون نحن نغنيها سوف في حظكم ده نتصاول الان الان الان ندب ابدا نقتل اغنيه في العرب Yeah, ذلك اللي سوق في حظكم ذلك اللي سوق في حظكم